الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عمله يارضه من نبينا محمد وعلى آله وصبه من صار على محبه واستنى بجنته وجعل بدعوته إلى يوم الدين وبعد أيها الحبة نفاتل آم الله جل وعلا جرسنا في السوري في هذا المسجد المبارك وهو بإنوان دروس في التوبة ولا يزال حديثنا أيها الأحبة عن ثمرات كوبة وفضائلها ذكرنا جملة من هذه الثمرات هذه الفضائل التي تترتب على كوبة العبد من ذنوبه في لقاءة المضب ونذكر اليوم إن شاء الله يلعانا بعونه وحوله وقومه وذوفيقه وإعانته جملة أخرى من هذه القضايا وتلك الثرثرة منها أن الله عز يحب أن يتفضل على عباده وأن يفهم عما عليه وأن يرى عباده مواضع برِي المولى بالله وعلا وأن يرى ثرَّه وفضَّه وإنسانه إليه. ومن أعظم هذا الجر والإحسان الذي يراد العباد في ربهم عندما يتوبوه من ذنوبهم أن يروا إحسان قاد جل وعلا إلى من أداه وأن يروا عقو الله جل وعلا عم من ظلق وأن يروا مغفرة رب العالمين لمن أذنب، وأنه يتوب على من تاب، وأن الله جل وعلا يقبل أول من اعتذارا. فالعبد عندما يذنب ويقتل، ثم يتوب إلى الله جل وعلا هذا الذنب وهذه الخطيئة، فيغفر الله رب العالمين اعتذارا. فالعبد أساء فالله جل وعلا يُحسن إليه العبد ونعم فالله جل وعلا يعفو عنه فالعبد أذنب فالله جل وعلا يغفر له فهذا إحسان من الله جل وعلا فإذا تأمل الانتار منا هذه المعاني عندما يسوء. من ذنوبه فيستخي من الله فيستخي من الله جل وعدم إذ هو يظلم والله يعطل إذ هو يظلم والله يعطل إذ هو يظلم والله يعطل إليه إذ هو يعتذر ويقفل رب العالمين اعتذاره، فإذا كان العبد يرى ذلك في ربه جل وعلا فيسعى إلى أن يتصف العبد أيضاً بهذه في الصفات فيحسن لمن أتاء إليه ويعقو عن من ظلم ويغفل من اعتذر إليه ويقيل عذره من أخطأ إليه فيقول في العذر وصفٌ من أوصاف الله جل وعلا فالله كليم فالعبد يدعى إلى أن يتقص بالكرم فالله جل وعلا هو المحسن والمحسن من أثماء الله والعبد يدعى إلى أن يكون محسنة الله جل وعلا يقبل اعتبار العبد وهكذا العبد يقبل اعتذار أخيه إذا مفضأ في حقه وإذا جار عليه وهذا سر عظيم ونضيء من أعظم أسرار الزوبة ومن أعظم أسرار تقدير الله جمعا وعلى الغنوبة والمعاطي على العباد وإلا فلو شاء رب العالمين أن لا في الأرض فرقة عين لم يُعصى ولكن يُصطب حكمة الله جل وعلا وقدر رب العالمين على العباد أن يخفوا وأن يعصوه حتى يروا برض الله جل وعلا واشتانه بقبول مغفرته بقبول ثوبتهم وفي مغفرته لذلك إذا كان الإنسان من مع ربه هكذا وهو أنه جل وعلا يقضي إليه ويعقو عنه ويتوب عليه ويقضل اعتذاره فأتد يكون العبد في معاملته مع الناس فيمتغي أيضا إذا أقضأ الناس أن يقبل اعتذاره وإذا أتاء الناس أن يحسن إليه. كما أحسن الله إليه يحسن إلى الناس. كما قبل الله اعتدارا فيحسن اعتدار الناس. كما عطى الله عن ظلمه وفقه فيحسن عن ظلم الناس وفقه. ولو تأمل الناس مثل هذا المعنى لست قامت أحوال الدنيا بأسريحة. الناس وعاشوا سلمت قلوبهم وضررت نفوسهم فلا يحملون فقدا زبينا وإنما تكون القلوب والسراجر نقيا كذلك من ثمرات التوبة وفضائلها وأزرارها أن يحدث العبد حاجته إلى حق الله جل وعلا أن يعرف العبد حاجته إلى حضر الله جل وعلا وحاجته إلى أن يصونه رب العالمين وإلى أن يعينه أكثر حجمين فهو كالوليد الثغير والقفل الثغير يحتاج إلى من يحفظه وهذا للعقل قل الله المثل أعلى يحتاج إلى حفظ مولاه ويحتاج إلى قيانة خالقه حتى يحفظه من الزن ويزونه من الخفيلة وأنه عقد ضعيف قد تتاويه نفسه قد يوزلس إليه شيطان ويزين له لقوة في المعصية والزنج فهو ضعيف يحتاج إلى من يغنيه فهو صغيرٌ يحتاج إلى من يغنيه فهو عبد لا يقوى على بربه ولا يهذ إلا بطالبه فيعلم أنه بحاجة إلى ربه الذي رباه بالنعم وأسبغ عليه النعم ظاهرة وظافرة كذلك من تضائر الثوبة ومن أسرارها وتمراتها أن يعرفك عبد حقيقة نفسه وأنها الظاهرة الجهود وأنها قضر منك من شر فهو من معدنك فهو من معدنك أنت وأنت أهل الله لماذا؟ لأن منبع الشر والظلم منبع الشر والقضيئة إنما هو من الجهل والظلم كما قال رب العالمين إنه كان ظلوما جهولا فمنبع الشر والقضيئة هو الجهل الجهل بالله رب العالمين الجهل بقدر الخالق سبحانه وتعالى والظلم. ظلم العبد لنفسه فتدفع نفسه الأمراع بالسوء ويدفعه جهله بمقاب رب العالمين إلى أن يقع في الشر والسوء فقل ما في نفسك من خير ومن تقوى ومن إنابة ومن هدى فهو من الله الذي يذكي النفوس وكل ما فيك من شر وضغي وعزوان هو النفذ الذي بين جنبيك فإذا تلي العرض بالذنب والقضيئات عارف قدر نفسك وأنها نفس ضائمة وأنها جهول فماذا يفع عندئذ يجدار فيك مالها وفي تأذيبها وفي تهذيبها ورب العالمين يقول قد أصلح من زكاها وقد خارع من زكاها كذلك من قوائل السنة ومن تمراتها ومن أسرارها أن يعرف العبد كرم الله جيد وعلى وفتره عليه وأن يعرف العبد حلم الباري جل وعلا عليه. كيف ذلك? بان الله جل وعلا قادر ان يعاقله بالأمر. وان يعاقبه على القضيئة. وقادر ان يهتك فكره بين الناس. فينتشف حاله. ويستضح امره فلا يستطيع ان يحيا مع الناس فيه. ولا يطيب له عيش بينهم ابدا. لماذا? كشف ستره. واصضح امره. وعاجله رب العالمين بعقوبة عاجلة يعرف الناس. لكن رب العالمين يكرم على العبد بسبره عليه. ونحلم عليه. فلا يرعزله بالزنج بل يحرسه رب العالمين بعينه الذي لا تنام مع انه يعطي ربه جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى لا يرعزله بالعقوبة علّه يبقى ويرجع ويستغفر ربه سبحانه وتعالى فإذا واستغفر لله رب العالمين من خطيئته تأمل خطر الله عليه وكرم الحليم عليه إذ سكر ذنبه وستر خطيئته فلم يأضحه بين الناس ولذلك من أسماء الله جل وعلا الحليم ومن أسماء جل وعلا فهو سبحانه وتعالى كثير يحب الستر يسر على العباد ولا يفضحهم كذلك من فوائد التوبة من الذنب ومن اكرارها ومن ثمرارها كما ذكرنا من قبل في سماية سلامنا ان يعامل العبد بني جنسه من الناس بما يحب ان يعامله الله به. ويعامل بني عزه عندما يدلون ويسيئون كما يعامله رب العالمين عندما يدل ويغص ويزنب ومن عفا عفا الله عنه. من عفا الناس عفا الله جل وعلا وأما من استقصى وشد وعان وكامر وتعصب فيما يكون بينه وبين الناس من الخلاف والشعار فإن الله جل وانا يعادله بما يعادله الناس لي. فهذا امر مهم. اذا اردت ان يعقو الله حال وان يعادلك رب العالمين باليسر والجسر تقول هكذا مع الناس. كذلك أن تقبلت محاذير للعباد إذا فدروا كما يخبر رب العالمين محاذيرك عندما تعتبر وكذلك من ثواحي الثورة ومن أسرارها والثمراتها أن العبد إذا تافى من ذنبه فاسترطى من خطيئته وقبل رب العالمين دوبته وتجارب حقيقاته وخضئ فيه. الناس الذين يقعون في المعاطب الذنوب. فلا يدروا عليك. ولا يتكبر عليك. وانما يدعو لهم بالهداية. ويتواضع لهم. ناطحا لهم. بالتي هي حتى يكف عن هذه الذنوب. وعن هذه الخضيئة. لماذا لانه سبق الى الدين وسابق الى الخطيئة فكان يحب ان يرحمه الناس وان يرحمه رب الناس فلا يدعملون معه بالقسوة ويقبلون احتذاره فكذلك هو يحب للناس عندما يقعون في الظنوب والمحاصي يحب لهم ان يدوم ويحب لهم ان يعتبروا ويقبل رب العالمين احتذاره فلا يدعو عليهم، ولا يضيق صدره بالدعاء عليهم، وإنما يدعو لهم أن يهديهم رب العالمين، فكما أنهم من المذنبين فقد كان القاضي من المذنبين، فيسألوا: لو المغيرة كما كان كانت المغيرة لنفسه هذه ثمرة مصيرنا ضيق. كذلك من اسراء التوبة من ومن فوائدها ان يعرف العبد نعمة العافية. ان يعرف العبد نعمة العافية. لان من ترضى في العافية لا يعلم ما يخافيه المتنى. من ترضى في وفي العيش الرغيد لا يعرف ما يعانيه من من يعيشون في الضيق وفي نكد العيش وصروبة الحصول على المطاعم والمآكل والمشار لأنه لن يشر ذلك وإذا يرغب العبد الشد والضيق عارف نعمة العافية عارف نعمة العافية ولذلك من كان فقيرا وكان مختاشا ثم وسع الله رب العالمين عليه يعرف الدليل الذي يعاني منها الفقراء أما إذا لم يكن كذلك فهو شر الناس وأخبط الناس وأضل الناس من كان فقيرا وسع رب العالمين عليه فلا يشعر بالقصراء والمسكين هذا من ومن أفضح الناس دوار ذلك لأنه من المفارض أن يقول هم أكثر الناس إحساساً بالفقراء وشروعاً فيه فهذا العفو عندما يبنل ثم يتومن الزنف والوعافيه الله رب العالمين من هذا الذنب يعرف نعمك العافية أرضه إذا كان مضيعاً لله رب العالمين وإن يقع في الزنج. ثم بعد ذلك يقع في الزنج والفضيئة. وضقت عليه صدره. وتنكلت حياته. وتقعبت عليه بالأمور بسبب هذه المعطية. يعلق رئمة العقلية فلا يرجع إلى الزنج بعد ذلك. فلا يرفع إلى الزنج بعد ذلك. لانه جرب, جرب ظلمة المعطية. وجرّد صعدة طائف وزاق ضعما عافية وحسن العفق المقيم لله رب العالمين المقيم على ما لقبه الله جل وعلا ويرضاه إذا غير هذا المعنى وإلا أن يقع في الذنب فإنه يغداد شكرا لله على أن عافاه الله رب العالمين من الوقوع في الذنب أن العافية من الذنب نعمة من أعظم النعم فوق النعم اخرى الذي ينعم الله رب العالمين فيها على العذب فيزداد شكرا لله جل وعلا. حتى وان توسد التراب ومضغ الحقى فهو في حافية ونعمة عظيمة فضع فاه رب العالمين من نقوعة الذنب والخطيئة. كذلك من فوائد التوبة ومن ثمراتها أن يكون العبد حضرا ومتيقرا من عدوه. كيف ذلك? فالعبد الجزاء من الذنب والخطيئة وابرك ما كان عليه من الخطأ وندم على تقصيره وتقصير في حق ربه جل وعلا يصبح بعد ذلك حضرا من الشيطان. متيقظا من عدوه. لماذا? لانه عارف الباب الذي يدخل منه السيطان. كرجل الذي اذا دخل اللص بيته فترك بعد ذلك يكون قدرا متيقظا. لماذا? لانه عارف الباب الذي دخل منه اللص فاخذ متاعه. فهذا كان عدد. التوصف من الذن يعرف مداخل الشيطان فيغلق ابوابه. ويقول حذرا مكيقظا. يعرف من اين يدخلون ومن اين يخرجون. فيستعد. لماذا? لانه داع ضائع المعطية من قبل. بان وصلت اليه الشيطان وزين له ان يقع بالخطيئة. و. اطاع نفسه وهواه. واطاع نفسه تمره بالسور فيعرف المداخل بعد ذلك والمخارج فيقبع سبيل الشر اليه. ويكون حذرا متيقضى. فهذه فائدة. كذلك من فوائد السوفة ومن ثمرافها ان العبد عندما يتوف معدى يغيظ الشيطان ويرهم ابنه كيف ذلك لان الحق اذا ذال عن حدوده وغفل القلبه عن مدافر الشيطان واطابه مكروه وادم ماذا يبعب عن ذلك بعد ان ينتبه يستجمع قوته ويخرج الثأر يكون الثار من من? الذي اطابه? من الذي اداه? من الذي اطابه اداه? الشيطان. لما غفل بقلبه عن ربي جل وعلا? وذهب عن وثاوة الشيطان وانقض الشيطان عليه. فأوقعه في الجنب. وقلمته المحصية ثم ثاب الى الله رب العالمين فإنه يتعى ان يأخذ بفائره من عدوه ومن خيطاره. كيف ذلك؟ كالرجل الذي اذا جرح جرحا وهو صلاح حجر صلاح جرح جرحا بعدما هجرح فانه يكون فائشا مخداما طالدا لمن جاهده حتى يأخذ بفائره. أما رجل إذا كان رهيلاً خفيساً جذاناً إذا جاء عدوه وأطابه فإنه يظل مستكيناً صارفاً جذاناً أن يأخذ بفأره فيظل هكذا طوال عمري بالشبثة والجبن والذل والعار أما الشجاع عندما يتعرض للألم والأذى من عدوه فإنه يكون مقداماً قوياً شجاعاً حتى يأخذ بتاهره من عدوه وهذا العبد الذي يذنب ويدوم كيف يأخذ بتاهره من عدوه بأن يزداد طاعة للده وأن يزداد قربا للناثرة في العالمين فيغيظ الشيطان وهذه العلماء يقولون عنها عبودية المراكمة عبودية المراكمة أنه يراحل شيطانه. ويغيظ ابليس بطاعة لله رب العالمين لانه اشتب له في المعصية فيقول انا لك بالمنصاد. فاغيظ بايها المعين. وازجاجوا طاعة بعد التوبة من الذنب. ولذلك جاء عن بعض السلف ولو عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصل في قال ان المؤمن لا ينضي لا ينضي بالضاد لا ينضي شيطانه كما ينضي احدكم بعيره ان المؤمن لا ينضي شيطانه يعني يضعفه ويغزله. يهزله بسبب لله كما يظهر احدهم ويظهر سعيره وهو يركبه في السفاق فاخذ المهم يظهر شيطانه ويخير شيطانه ويخذل شيطانه بطاعته لله رب العالمين فتكون حالة العبد بعد الزودة من الذنب في رقي وفي الربوذية لله رب العالمين فتكون حاله بعد التوبة. من حاله قبل التوبة. فيكون الزمن الذي يقع فيه ثبت. بعد ذلك في الحفنات. وفي جعل الطاعات. كما ذكرنا كل اللقاءات التي حضرت. ثلاثة. من فوائد التوبة ومن ثمراتها ان يعرف العبد الشر حتى لا يقع فيه. فالذي يقع في الزمن يصبح الطريق. ينتفع به المرضى في علاجه ومدوانه. لماذا? لان الطبيب الذي يعرف المرض ويحدد المرض ويشخص المرض يسكن وصف الدواء. هذا هو الطبيب الحاسق. اما الطبيب الغبي الذي لا يسكن تشخيص الداء. لانه اذا لم يسكن تشخيص الداء فانه لن يسكن تشخيص الدواء فيرس المريض منها هنا وهنا فيزيده وحنا إلى وهنه ومرضا إلى مرضه أما الطبيب الحاجة الذي يعرف المرض فإنه يستطيع أن يصف الدواء النازح هذا في أمراض الأبدان فما ذلك في أمراض القلوب وأدوابها فالعبد إذا وقع فيه الذنب. وعرف القضيئة يعرف الشر. ويعرف ابواب الشيطان فيعرفوا ابواب الشر حتى لكأني الناس لو استمعوه يقولون يعرف الشر كله ويقع الشر كله. فاذا مختلف منهم عالموا انه من خير الناس. ومن اضغر الناس. تتحدث عن الشر وعن مداخل الشيطان. كما انه يعرف وهو سعى لها. فإذا اذن يحذر من الوقوع فيها. ولذا قيل عربت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر يقع فيه. الذي يعرف الشر يقع فيه. هم الذي يعرفه فانه يجتنبه. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا اعرفكم بالاسلام. وبتفاصيل الدين وبأبواب الدين ومن أشد الناس رغبة في الدين ومحطة للدين وجهادا لأعداء الملة والدين لماذا؟ لأنهم عارف الكفر والبهد على الله عارفوا فرائف الفجور والمعزيع ووحي وهذا أمر مهم جدا في العبد كذا ساب بعد الوقوع في الذنب والخطيئة آخر الفوائد والثمرات الذي نختم بها هذا خاصة إن شاء الله رب العالمين أن العبد يعرف خطورة إعراض الله عنه ويعرف مرارة الحجاب الذي يحجبه عن الله رب العالمين وهذا من أهم الأمور من أعظم البلاء ومن أعظم الحقوبات ان يعرض الله عنه، وأن يكون بينك وبين الله حجاب، فلا تتنذر بوعده، ولا تقبل على الله، فالقلب جاد قال لا راضٍ، لماذا؟ لان بينك وبين رب العالمين حجاب. ما سبب هذا الحجاب ان الله أعرض عنه؟ ولماذا عرض الله جنة وعلى عمس بسبب المعصية بسبب الخطيئة فلتعود الإنسان دائما يأتي متخلفا عن الخلاع وإن جاء يأتي في آخر الناس يضيع الصلوات يأتي يوم الجمعة متأخرا والإمام على المنبر يخطر لا ينظر في المصحف إلا قريلا من رمضان إلى رمضان لا يعرف الذكر. لا يعرف الافتقاط لا يعرف الصلاة على النبي المقدار صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ومعنى لا يعرف يعني لا يعمل وهذه عبادة ثانية يثيرة لكنه يكون ضعيفا في الإقبال عليها ليست عنده همة مع أنها عبادات يثيرة وتهلة لأن يقول بسم الله في أول طعام والحمد لله في آخر طعام فدعاء يقول الخلال والخلج من الدعاء الذي يكون بعد الوجود الكار الصباح الكار المساء الذكر بعد الصلوات الذكر هند النوم أعمال يثيرة جدا لها أدور عظيمة جدا يعركوا الناس يكلهم لا يعملونها لماذا؟ لأن بينهم وغين رب العالمين حجار بسبب الذنوب ومع صيحهم. لله رب العالمين علم العبد. اعراض رب العالمين عنه. بسبب معصيته. وانه اذا اخرى في الثنب ولم يزن منها ولم يستغفر منها. فانه يفعل احتجابا حظيما بينه وبين رب العالمين فانه يبادل الى التوبة وهنابة. حتى يزول هذا الشجاب. وحتى يقتل الله رب العالمين عليه. بعدما اعرضا. هذه أيها الأحبة جملة من فضائل التوبة ومن أسرارها ومن ثمراتها نسأل الله جل وعلاكم أن يغزقنا وإياكم لتوبة النصوح وأن يعلمنا ما يغفعنا وأن يزيدنا علما وأن يغزقنا وإياكم الإخلاق بالقول والعمل وأن نجعلنا من التاشفين ومع سيد الثالبين في جنات النعيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذاكم الله خيراً فأحسن الله عليكم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين